لآن ل ا شركه الهدى ح للخدمات ع التقنيه ر م موسوعه ا ل و ا ب ل س ي ن ق ا ل و م الاسلاميه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 موسوعه ت خ ف النابلسي ل ل ع ر و م ا ل ا س ل ا م ي ء و ا ت ب ع و ا أ م ر ك ل ج ب ا عديد و الله ا ذ ه ا ل د ن ي ا ل ع ن ى 「私の手を借りてくれたのは私た」 م ا ت ز ي د و ن ه غير ت خ س ر و ي ا قوم ه ذ ه ن ا ق ة ا ل لكم س ي ل ف ع ر و ه ا ت أ ك ل في أرض ا ل ل ه و ل ا ت م س و ي ه ف ق <تصفيق> ا ل ت م ا في ء الله ر ك م ث الحسنى م ذ ك و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 أ ص ب ح و ا في ديارهم جاثمين كان لم يضنوا فيها أ ل ا إ ن ث م و د كفروا ربهم أ ل ا بعد د ل ث م و